Bijzonderheid en zelfs وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان فيك بلد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول الت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد ألم نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهذينه النجدين فلقو تحمل فك رقبة أو إطعام في <تصفيق> يوم ذي يَتِي يتيما ذا مقربة Weer niet men ذام قربه مسكينا ذام التربه ثم كان من الذين صوف الصبر وتواء صوف المرحمة أولئك أصحاب وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هم أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ